111. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا 112. أتريدون أن تهدوا من أضل الله 113. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا قُرُونًا كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا يَخِذُ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرَا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أن ففرِرَت الصُدُورهُم أَ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُ قَوْمَهُم وَلَ شَ أَ اللَّهُ نَسََّطَعََُّا لَْكُم فَلَ 119. فإن اعتذلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا 110. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم إلا الفتنة انكسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث تثقفتموهم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 سَلَمَتَ الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه وان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 119. ولعنه وأعد له عذابا عظيما 110. يا أيضا الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا, فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست تَطْلُبُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَإِنَّ عِندَ اللَّهِ مَغَانِمَ كَثِيرَةً كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا 112. إن الله كان بما تعملون خبيرا 113. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وَََّلَ اللَّهُ المُيَهِدينَ بِأَموَالِهِم وَأَمفُسِي م عَلَ القاعدينَ دَجَه وَكُ دَ اللَّهُحُسنَ وَفََّلَ اللَّهُ, الله المُياهِدينينَ على القائدينينَ أَجرَ النَّظِيمَ 121. درجات منه ومغفرة ورحمة وَكَانَ اللَّهُ الله غفورا رحيما 122. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا توابع في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وسائات مصير